فترك النظر في كتب الكرابيس هو الأصل لنا اليوم نقولها بملء أفواهنا لا ينظر في كتب أهل الأهواء والبدع ولا يقرأ فيها لا يقرأ في كتب الحركيين من الإخوان المسلمين المفسدين ولا من القطبيين التكفيريين ولا من التبليغ الجاهلين ولا من غيرهم ممن لا يمكن أن نحصي أسماءهم في هذا المجلس لأنهم ليسوا من العدود المؤتمنين على حمل هذا الدين ولأنهم يدسون فيه هذه حجتنا وهذا مذهبنا وبه نقول وسيأتي في آخر هذه الرسالة أن أئمة السنة كلهم تتابع على هذا كل واحد منهم يقول وبهذا أقول ونحن اليوم نقول بهذا نقول من رضي فليرضى ومن لم يرضى لا يهمنا لأن الذي يهمنا التمسك بما كان عليه هؤلاء بمذاهب أهل الأثر أمثال أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة وأمثال مالك وطبقته إلى آخرهم هؤلاء الذين هداهم الله فبهداهم اقتده هؤلاء الذين نتمسك بطرائقهم وأقوالهم رحمهم الله لأنهم كانوا على الهدى المستقيم